الله أب الله الله أب الله كب أشهد لا إله إل الله الشاء وما ماذا يلهم أشهد أن محمدا رسول الله أَنَّا أَوَّلُ آن Oh, <laughs> oh.